أَلا يَقُومُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ الْعَرْضِ أَمَّ يَقُومُ النَّاسُ لِرَدِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطيع الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا هُمْ قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قُلُوبَهُمْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأوائف ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون